بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غ ر ق ا و ا ل ن ا ش ط ا ت ن ش ط ا والسابحات س ب ق ا فالسابقات س ب ق ا ف ا ل م ذ ب ر ا ت أ م ر ا يوم ترجف ا ل ر ا ج ف ة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 ك أ ن ه م يوم يرونها لم يلبسوا إ ل ا ع ش ي ة أ و ب ح ا ه ا